جده ردة ولا بعدة هردة والحد مراتة للطريق والحد للطريق. يا ناس في موجة ورجده ردة ولا بعدة هردة والحد مراتة للطريق والحد, للطريق. والحد للطريق. يا كم دعم لوش وبا ما حرب الحد مرات وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اشْرُوْفَ مَا كَانَ حَرْجُهُ وَالسَّمَوَاتِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ الْقَارِئِ وَالْحَدِّمَةَ One had the body one سبيل السنور يحوال حد مرات